قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الاقصى بلفظ اوجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات باك وافرة لي وله في درجات الآخرة